وَإِذَا جِئْنَ أُكِحَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَذِى السَّلَامِ يَا تناجتم ثلاثة تناجو بالإثم والعدوان، فلان تناجو بالإثم والعدوان ودعسية الرسول وتناجو وتناجو بالبر والتقوى، والتق الله الذي إليه تحشرون إن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 فَاسْتَحُفّوا فِي الْمَجَالِسِ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَيَنْشُزْ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجا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 أشفقتم أن تقدموا بين يدين أجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة، فأقيموا الصلاة واعتنوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون.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 ويدخلهم جنة تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله.